Thank you. قالت توصلني معك لوان السور قالت توصلني معك لوان السور نص الطريق مشي مع إنكار تشوف الدرب مظلم ومهجور دامك تشوف الدرب مظلم ومهجور لا تلتفت يا جرة العين لخلاف لا تلتفت يا جرة العين تلتفت يا جرة العين لخلال صاحب الجمرة أخافنا من ظن شهادة السور، أخافنا من ظن شهادة at